بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسدا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 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَّا تَرْجُونَ مِنَ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 رَبكُمَا تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فإذان شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان اتِي كَذَبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُنْقَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سمان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش من بطلائنها من استبرق وَأُجِنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانِي فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ إِنَّ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماءان ضاخران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء رَبكُمَا تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ